فَتَعَالَ اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَحْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلِ الرَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنتي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا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 وَأَنَكَ لَا تَضْبَأُ فِيكَ وَلَا تَضْحَأُ فَوَسَوَسَ إلَيْهِ الشَّيْقَانُ قَالَ يَا أَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ الَّا يَبْلَىٰ فَأَكَلَ مِنْهَا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 ذكره فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة.